ياقتصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهن أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها غافلون